كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت حجز مكاني في الصفوف الأولية أعشق الخيل الأصيلة لانها رمز الأصالة في البلاد اليعربية والبلاد الأجنبية والهجن والطير والبحر وهل البر والغلا والطيب والشعر بحروفها لبجدية والشعر حالة وأنا شاعر أمر بالف حالة من تواضع لا محبه لا عدا لا عنجهية ولا كتبته أكتبه من فكر ما هو من جهالة شمس فكري ما تغيب وجمره الابداع حية للمحب إحساسها الصادق وللشاعر خياله يعزف احساسه على وتر اللحونة السامرية ذعذعت ريح الشمال وكن قلبي من شماله لا جنوبه يشعر بريح الشمال الخارجية كله العين الحبيب اللي ملك قلبي الحالة واملكه بعيونه السود وملامحها البرية اتذكر كل ما هب الشمال وهز شاله ولتوا من فوق عودة طية من فوق طية واتذكر كل ما مال الغصن عوده لماله فيه من ميل الغصن والغصن به منها شوية واتذكر صبحه الضاحك وليله من خلاله والجبين اللي مثل شمس الضحى عيد الضحيه واتذكر لون خده كل ما ذكروا مجاله وردتين حمر في بستان ما هي مزهريه واتذكر بسمته دلعه رقته ودلاله وابتسامات الشفاه ونظرة العين الشقيه قبل ما يرحل ويتركني بلا علم ورساله نرجسي وأنا في حبه ما عرفته النرجسية ويش أسوي في حبيب يحسب قلبي حلاله والمصيبه قلبي موافق ونفسي لها أرضية القضية كيف أحسب بلهفته ولا وصاله يا قضاة الحب من يقدر على حل القضية دام اخذ قلبي من ضروعي يدور لي بدالة وكان ما عنده بدالة لازم يرد علي لا يخليني بلا قلب على العشاق عاله يعرفني نيتي وحده ما خمسين نية عند له قلبه من الفرقة ترى ما نيب دالة كيف بدله من حبيب بالغلا ما شفته زيه لا يطول بالفراغ ويعتبر وصله جماله الجماله ردها واجب على راعي الحمية نظرة من عينه العيني ونواقف قباله كافية بنها تعوض لمست يديها ان حصل مني خطأ مليون مرة قلت له يخطي العبد ويتوب ويغفر الله الخطيه كم مساحه كل بر وكم عدد حبة رماله وكم عدد أغصون الأرض ولا الطريه وكم عدد من حج بيت الله وشدله أبرحالة وكم عدد من قال صلى الله على محمد نبيه بعددها كلها تأسفاتي كلها له اسف اسف دامي على التأسف مقدريه اسف اسف دامي على التأسف مقدري